فَقَدكَ الذَّبُوا بِحَقِّ لَم م جَأَهُمْ فَسَوُوفَ يَأتيِيهِمْ أَم بَاءُ مَا كَوا بِهِ يَسْتَهذئُون أَلَم يرَووكَم أَهْلَكنَا مِنْ قَبللِهِم مِن قَرنِم مَكَن النَّهُم فِيأَْرضِ مَا لَمْنُمَك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 مُرْسُومٌ مَلا يَنظُرون وَلَوْ جَعَلناهُ مَلَكاً لَجَعَلناهُ رَجُلاً وَلَلَبِسنا عَلَيهِم ما يَلْبَسون وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ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 انكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى كلا اشهد iban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihu alimun wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladhina asharakoo ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ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 وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية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 إلا أمم أمثالكم ما ثرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من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 إِيهُ تَدُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدُونَ إلَيهِ إ شَأَ وَتَ سَونَمَا تُ الشْرِكُون وَلَقدَد أَسَلنَ إِلَ أُمَ مِم مِنْ قَبلِكَ فَأَخَزنهُم بِالْبَسَاءِ أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان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 فقُطِعَ دابرُ القومِ الذينَ غَلَمو وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون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 لَا اتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّ مَن تَّهَدَّى وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به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 إِنَّ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فيه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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا لَهُ الحكم فَارِيدَ دَعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لِئَنَّا إِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ كون كله والقادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قلست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 سِيَئَنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ يَتَّخِذُونَ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ إِنَّ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ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 ما كانوا يكفرون قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على اعقابنا بعد اذا هدانا الله الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لَهُ أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنس لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَن أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَ هُوَ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي لِم مُذين وَكَذَلِكَ نُرِي إبَرَهِ مَمَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَلكُونَ مِنَ المُوقنين فَلَم م جَنَّ عَلَهِ اللَلُ رَآكَوْكَبَ قَالَهَا ذَا رَّ المترجم <تصفيق> القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما شَرِيكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ شَرِيكُونَ بِهِ إِلَّا إِن يَشَأْ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَن اشْرَبْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم الظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع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 بَيَّنَ لَهُمْ وَهَدَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كانوا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بِهَا قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا يجعلونه قرطيس تجعلونه قرطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا قل الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون مَن أَغْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيَّ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ وَمَن قَالَ سَأُ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 م نَ رَمَكُم شفَعَ أَكُمَّذينَ زَعََمتُم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم أَن النَّم فيِيكُم شرَكَ لََ تَّقَ الطَّ بَنَكُم وَظَلَّ عَنْكُم مكُمْ تُم تَزُمُون إ إِنَّ اللَّهَ هُوَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْأَذْهَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا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 من أعناب والزيتون والرمان متشابها متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أسمر وينعه إن في ذلك محبا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 له صاحبة أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك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 سَوَّلِنُ بَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَهُ لا يؤمنوا إلا أن يشاء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 وَل تَ الصَّ إلَهِ أَفِدةَُّينَ لا يؤمنِونَ بالِآافَِةِ وََربَووه وََقُ تَرفُ مَاهُ مُكُتَرِفُ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 عَلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنْ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 وَزَرُ الظَّاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشرقون أوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يَسْبِي خَارِجًا مِنْهَا كَذَلِكَ زين للكافرين ما كانوا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 كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم وقال أولياؤهم تَمَّ تَعَبُضُنَا بِبَعضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَتِ النَّارُ مَسْواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا كَانُوا وَلِيَ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ وينذر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 هي شَأُذبَكُم وَيَْتَخْلْلِف مِم بَعْدِكُم مَا يَشَاءُكَمَا أَن شَكُمْ كماَمَا أَنْ شَأكُمْ مِن ذُرَةِ قوَوْمِن آخرين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 من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ظهورها وأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما منعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ق خصَِ الذي نَفَتَدُ أَولدَهُ سَفَهَم بغَير عِلم وَحََّمُ مَا رَزَقَومُ اللهفتِر أَن على الله قَد ظَّ وَمَا كَوا مهتَّدين وَهُوََّ الن النَّاتِ معَر شَاتِ وَويرَ مَرُ شَاتِ وَن نَّخْلَ وَزَّرَّعَ مُخْتَلِفَ وََّخلَ مُخْتَلِفًا أُقُلُ وَزَّتُونَ وَرُّم م نَ مُتَشابِه قلوا من سمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَمَن يَتَأَذَّ بِهِ مِنْ الظَّأْنِ الثَّنِيّ وَمِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيّ قُلْ حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبلسنين ومن البقرسنين قل يَئِينِي حَرّ وَمَا أَمِلُّ إِن سَيئِنْ أَمْ مَشْتَمَلَت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْ سَيَئِينْ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذ وصاكم الله فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إن إلا ان يكون ميته او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا فانه رجس او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 مَلَذُ ظُهُورُهُم مَاءَ الْحَوَايا هَوِ الْحَوَايا أَوْ, أو مَخْتَلَطَ بِعَضٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبُؤْسِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا فَكَفَّ قَرَبُكُم ذُو رَحْمَتِهِ ياتي ولا يرد باسهم عن القوم المجرمين سيقول الذين اشرفوا له شاء الله ما اشرفنا من قبلهم حتى ذاكوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظنى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 مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمُ وَإِيَاهُمْ وَلَا تُقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ زَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بلقاء ربه ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم ربما مَنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا سوء الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ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 بكُمَّ الرجعُكُم فَيونَبِّؤُكُم بِمَاكُتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون وَهُوَ الذي جَعللَكُم خَلَائِ فَ الأرْضِ وَرَفَع بَعضَكُمْ فَووقَ بَعضٍ الدَجاتِ ال